بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيد الاولين والاخرين وامان المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ما شاء الله لا قوه الا بالله يقول الحافظ الاعرابي رحمه الله باب المنصبه الى غير ابيه قالوا نشبو الى شي والاباء امال ام من كبني افراي وجده نحو ابن منيه وجد كبني ريج وجماعات وقد ولبني ريج وجماعات وقد عندكم إيه ونسبه هذا لسه ما وصلنا هو يشعل عن البيت الأول ونسبه وجدة كرح كرح وبل وليتة وجدة كبلجريدل وجماعات وقد إيش عندكم وجماعة وقد تمثلنا عندنا قبلي جريج وجماعات وقد مثل الشموس شانك عبد عبد الله عبد العزيز آل في قبلي جريج وجماعات وقد على ان بالجمع الى بالافراج وقد انشبك المقباض بالتدني فليش للأسود أصلاً ببني كنا بدأنا الكلام على هذا الباب وقد قسمه المصنف إلى أربعة أقسام وأنون له بقوله باب من النسبة إلى غير أبيه وذكر أن النسبة إلى الغير الأب قد تكون إلى الأم كما ضرب المثل ببني عفراء معاد ومعوذ وعوذ أو معاوية أبناء عفراء وهاؤلاء كلهم من الصحابة رضي الله عليهم ومن العلماء المشهورين ابن علي والقش الصاني قال هو من نشى إلى جد جدته أو جده من نشب الى جده الى جده دنيا كانت او عليا او نشب الى جدي مما قدر عند القسم الثالث وهو من نشب الى جده ومن ذلك ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انتسب الى جده عبد المطلب كما وقع ذلك في غزوه حنين يوم أن صعد النبي صلى الله عليه وسلم وركب بغلته، ولما فر بعض من حوله من المسلمين، ألقاب لهم حيث إن منهم من كان حديث عهد بإسلام، وكانوا قد ظنوا أنهم كفر. وقال بعضهم لنغلب لن اليوم عن قله وعندما واجهوا ثقيف انطلقتهم ثقيف بالنبال ففر منهم من فر فبقي النبي صلى الله عليه وسلم وجبت صلى الله عليه واله وصحبه وسلم على ناقته على بغلته وكان يتجه تجاه العدو وقد رفع صوته وهو يقول انا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهذا الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نشَب نشَب على نفسه هو لا عبد المطلب، وعبد المطلب جده وليس أباه، وهكذا جاء بعض العرب يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول أين فيكم ابن عبد المطلب؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وفي إجابته إقرار له بهذا الانتشار ومن هنا جاء عن يضرب هذا الخبر مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام إنه انتشر إلى جده وأن من ينتشر إلى جده يعني أمر شائع قال. من نشبت إلى جده ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن النبي لا تبيح أن ابن عبد المطلب وكذلك قول الأعرابي في الحديث الصحيح أنكم ابن عبد المطلب قال ومثاله في الصحابة يعني من من نشبت إلى جده قال أبو عبيدة بن جراح فإن أبو عبيدة كنية، واسمه عامر، وابوه عبد الله، وجده الجراح. فانتشى إلى جده، واشتهر بين الصحابة رضوان الله عليهم بأبي عبيدة عامر بن الجراح. فهو عامر ابن عبد الله ابن الجراح، ومن هؤلاء أيضا حمل بن النابغة، فهو ابن مالك ابن النابغة. لكن نشى إلى جده. وهكذا مجنئ ابن جارية وشوابه مجنئ ابن يزيد بن جارية يعني ان اباه يزيد وجارية جده وقيل همنان وهكذا احمد بن جش هو ابن شواب بن جش قال هذا ما جاء في اسماء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في اسماء امتي الجرح والتعديل. قالوا وفي أمة ابن جريج أمة الرواية. وأشمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. ونسله ابن الماجشون وابن أبي ذيب وابن أبي لولا وابن أبي ملكا وأحمد بن حنبال. فنأشمه أحمد بن محمد بن حنبال. وابو بكر ابن أبي شيبة. ابن عبد الله واخوه واخوه عثمان والقاسم كلهم نسبونا الى الجد ويقالون وقال به ابن ابي شيبه وياكر ابن يونس صاحب تاريخ نصرى فانه نسب الى جدي وكذا ابن مشكين عالم من بيوت المصريين اشتهر ببن مشكين من جمل النشائي إلى جملنا هكذا يقول الحافظ العراقي هذا وجدهم الحارس ابن الشقيل أحد شيوخ الإمام النشائي رحمه الله فإنها أولئك كلهم فإنها أولئك كلهم نسبوا إلى الجد واستعروا بهذه النسبة لكن لاحظ أن مثل قوله ابن أبي داود وابن ابي ليلى وابن ابي مليكه وابو بكر بن ابي شيبه واخواه يعني هنا النسبه ليست فيها ابهام لانه معلوم ان شيبه هذا له ابن ومن نسب اليه يكون حذيبا يعني ظاهر في النسبه بخلال قول ابن جريج وابن ماجشون واحمد بن حنبل فقد يظن ان هذه اسماء آبائهم والواقع انها اسماء لاجداده قال من قال والقشم الرابع من نسب الى رجل لكونه تبناه وقد كان التبني شائعا في صدر الاسلام في اول الاسلام اتانزل الله سبحانه وتعالى قوله ادعوهم لابائهم وافظوا عند الله فئن لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم ومن كان ينصب الى من تبناه زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه فقد نسب الى النبي عليه الصلاه والسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه فكان يقال له زيد بن محمد وهكذا سالم كان يقال له سالم بن حذيفة لأن حذيفة تبناه ولكن او سالم طيب سالم بن ابي حذيفة لان ابا حذيفة تبناه لكنه لما امر بان يوضع الى ابائهم فسموا سمي زيد بزيد بن حارثة وسمي سالم المولى ابي خليب حيث لم يعرف ابوه ومن منشب من الى رجل بكونه تبناه قالك المقباد بن الاشعد فان الاشعد بن عبد يغوث رضي الله تعالى عنه لم يكن له ابن لم يكن سالم لم لم يكن المقباد ابن له وانما تبناه ف كان يقال له المقداد بن الأسود وهو سيد الرادع فلما امروا بان يناادوه لامباهم دعيا الى ابيه وابطل التبني قال القسم الرابع من نشب الى رجل بكونه تبناه كالمقداد بن الأسود فليس هو ابن للأسود وَإِنَّمَا كَانَ فِي حِجْرِ الْأَشْرَدِ إِبْنُ عَدِّ يَغُوُّسُ وَتَبَنَّاهُ نَامْ إِشْ لا وَإِنَّمَا كَانَ فِي حِجْرِ الْأَشْرَدِ إِبْنُ عَدِّ يَغُوُّسُ وَإِنْ لَكُمْ لَا إِسْمَةَ النُّسْقَةِ شُلِّهُوا وقبلناه فمشى اليه وشهد به عمرو ولذلك سمي به المقداد بن عمرو ابن زعلبه الكندي وكالحشر بن دينار قال احد الضعفاء فدينار زوج امه وشهد به واصل فيكون اسمه الحشر بن واصل قاله يحيى بن معين والفلاح عمرو بنؤ ابن علي وجوزجاني وابن حبان وغيرهم كل هؤلاء من ائمه الجرح والتعديل نصوا على ان الحشن انما هو ابن واصل وليس ابن دينا قال ابن الصلاح وكان هذا خطيا على ابن ابي حاتم يعني صاحب الجرح والتعديل أز قال فيه الحشل بن دينار بن واشن، فجعل واشن جده، والواقع أن واشن أباه، يقول قلت، وقد جعل بعضهم دينارا جده، قال رواه أبو العرب في كتابه الضعفاء عن يحيى بن محمد بن وحيى بن شلام. أنا أبيه علي الحسن جده قال الحاجر بن واشل بن دينار ودينار جده والله اعلم والمشهور ان دينار زوج امه ولاحظ ان مشرب الاسماء الى المتبنين المتاخرين قليله وانما كانت في صدر الاسلام حيث كان الامر شائعا ولما نهاى النبي صلى الله عليه وسلم بلها القران عن التبني وعن نسبه الولد الى من تبناه تمى ذلك في الاسماء وربما كان ذلك نادرا كما اشار هنا الى الحسن بن وافئ حيث نشبي إلى زوج أمه. ثم قال رحمه الله يعني فيما نقله الشخ زكريا في هذا الباب. يقول الشخ زكريا في هذا الباب نعم. ايش اسم مركب قلت لي ايش ها هذا ايش المركب المعروف ان الاشمال مركبه اما ان تكون مركب اسنادي عبد الله وعبد الكريم يعني يعني ايش مركب من من المضاف والمضاف اليه واما ان يكون مركب مزجي بقولهم حضر موت ها؟ وكقولهم مختنصر هذه الاسماء المركبه فهي تدل على انها اسم لشخص واحد فانه اضيف الى الاباء والاجداد ذكر هذا ذلك الاباء والاجداد هذه هي العاده التي عليها والتي صار عليها اهل العلم كقولهم فلان ابن فلان ابن فلان قابلوا اسمائهم المركب وانما الاسم منسوب الى ابيه والى جده يقول الشيخ زكريا رحمه الله في هذا الباب قال من فرائده من فرائده من نسبه الى غير ابي قال من ورائده دفع توهم التعدد عند نشبه الراوي الى ابيه فيظن انه مثنان والواقع انهما واحد ورشفو اي المحدثون ماشي والابائي يعني الى غير الابائي ومالك اربعه اقسام القسم الاول من نسبه امه والشامي من نسب جدته والصالح من نسب جده والرابع من نسب لمن تبناه قام وقد دونها فقام امالي ام من كبلي افراءي بالشرف افلها افراءه لابنه علب اجتمع مع الشعريس ويمنع من الشر لكن لضروره الشعريه ولاشتقامه الوزن قريبه قال الشارفي للراوي وهاولاء الاولاد ابناؤه عفراءهم معاذ ومعن وعوض وقيل عوف بدلا من العوض يعني بالفاء بدل الجاي وعفراء امهم وهو بنت عبيد بن زعلبة من بني النجار يعنين الالصار وابوه الحارث بن رفاعه ابن الحارث ايضا من بني النجار قالوا الثلاثه شهدوا بدر وقيل ثانيهم وثالثهم يعني الذين شهدوا بدرا والاول لم يشهد وهو معاذ و ثالثهم بها وتاسخر اولهم الى جند عثمان وقيل شهد بدر هكذا عندكم وقيل زادهم وثانيهم بها والظهر من العباره فيها قلق وشوابها وقيل تشهدوا ب بدر ان شهدوا بدرا وتشهدوا بها وقيل زاهدهم وذالذهم يا الذين استشهدوا ب بدر يتأخر اولهم الى زمن عثمان رضي الله عنه وقيل يمازنا علي تأخر الى زمن علي وقتل في صفين كما مر بنا في كلام الحافظ العراقي قالوا من هذه الاسماء التي نسلت الى الامهات قال كبلام ابن حمامه فحمامه امه واسم ابيه رباح والمراد به بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وقد كان بعضهم يشبعه الى امه قالوا سدام وكا اسناين ابن ابن علي وهذا من ائمه الحديث ومن الرواة ثوليه توتش اسمه ثوليه امه واسمه ابيه ابراهيم واسمه اسماعيل ابن ابراهيم ابن نخصم الاشبي قالوا اما او اما الى جدي الى جدته يعني القصب الثاني من نسبه الى جدته سواء كانت الدنيا يعني ام ابيه او ام امه او كانت بعده يعني بعيدك النشري قال واما لو وجدت دنيا او عليا هل عندكم علوا عليها فتحتين وهذا خطا في المطبع عليا هي مؤنث يعني عالي يقال عالي وعليا وهو ليست ملونه ما قص رحمه والذي ذكر تنون قال انه هو ابن منيا قال الصحابي جنونيه ام ابي وقيل امه فان كانت امه فهو من النوع من القسم الاول وعليه الاكثر يعني انها امه واسم ابيها لا اميه ابن أبو عبيدة، والقول بأن مونيا أبوه وهم، فقد قال بعضهم إن أبوه اسمه مونيا. قال هو وهم حتى هو صاحب المشارق، وقد مر بنا صاحب المشارق هذا وهو القاضي عياد في كتابه مشارق الأنوار، وهذا الكتاب يعد من غريب الحديث. قالوا اما الى جد ابناء او اعلى كبن جروق قالوا يا جماعه ابن جروق كما عرفه انه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج فجريج هذا جده قالت جماعه قبل الماضون ابو ابي ذي وابن ابي, أبي ليلى واحمد بن حنبل إذا الأول عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، والثاني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماديشون، فروشبا إلى جده الأعلى، والثالث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذي، فروشبا إلى جد أعلى وجد بعيد، والرابع محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وهذا مشبه الى جده والخامس احمد بن ح... ابن محمد بن حنبل مشبه الى جده كما مر وان بالك قول النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان النبي لا كذب فابن عبد المطلب وقول الاعرابي يساله عن النبي صلى الله عليه وسلم ايكم ابن عبد المطلب قالوا رسول ابو هذا النوع الرابع وقد وُشب الشخص كالمقداد بن الأشود ابن عبد يغوث الى رجل بالتبني فلاش المقاداد للاش للاشد للاشودي هكذا عندكم هو من اشود بات القلب ها لا للاشود عندك للأشود؟ الاشود فلاشا المقباب للاشود اصلا بابنين اي لاشا بابن له اصلا وانما كان في حجره حيث تزوج امه والشيء ده لي وشو ابي عمرو بن زعلبه الكندي وكان حاجه من دينار احد الضفاء قال هذا دينار انما هو زوج امه وشو ابي واصل ثم بعد ذلك يذكر لنا اهل الجله وعدلن المقداد ليسى للأسود بابن أصلا وبعد هذا انتقل الى بيان النوع نوع اخر من انواع الانتشاري الغير الابي يقول رحمه الله في الفيه في الفيته المنشغون الى خلاف الظاهر قال ونشبوا لعرب كالبدري لا جلا بدرا عقبه ابن عمرو كذلك التميمي كذلك التيمي سليمان بنجل ثيمن وخالد بحذائ قال جنشه وهو مخصم لما لازم مجلس عبد الله مولاه وش في هذه البياضه الخلافا يبين لنا المنشب الى خلاف الظاهر يعني الاصل ان ينسب الانسان الى ابيه او الى جده اما ان ينسب لغير هؤلاء فهذا نسب غير الظاهر وذكر من هؤلاء الى المنشب على خلاف الظاهر الحكمه ابن عمرو مشى إلى بدرين، وقد يظن بعض الناس أن نسبته إلى بدرين لأنه شهدها، يعني شاهد وقعة بدرين، والذو عليه جمهور المحددين إنه لم يشهد وقعة بدرين، لكنه اشتطى مدينة بدرين أو قرية بدرين ظل شبه إليها، تقول فيه البدري. وإن كان من أهل العلم كال Imam البخاري من يرى أنه شهد بدرا ولذلك إلى بدر نسبه إلى بدرين لسبب ظاهر كما نسب البدريون للأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا بدرا نسبوا إليها وعرفوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالبدريين وكان يعني البدريون يعذون من اعظم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الطبقه الاولى وقد جاء في الاثر ان جبريل عليه السلام سال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تعدون البدريين فيكم او ساله النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون يعني الملائكه الذين شهدوا بدرا فيكم قال نعدهم من خير الملائكه ومن افضل الملائكه او كما قال عليه السلام فكذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بدر يعدون من افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرب بقر وشرابا ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان خاطب عمر قائلا له يا عمر لا تدري لعل الله اطلع على اهل بدرين فقال اعملوا ما شئتم فاني او اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فهؤلاء قد غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تاخر لقوله اعملوا ما شئتم وهذا انما قاله بعد شهود البدره وما يعملونه مما يشق من الاعمال فان الله قد غفر لهم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله غفر لحاطب بن ابي بلتاه يعني ما فعله من مخالفه لامر النبي عليه الصلاه والسلام يوم ان كتب الى اهل مكه ينذرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم وقد كتب اليهم ليخبرهم بذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني لما شاله أخبره وسبقه وقال إني أردت أن أجعلها ودًا لأهل مكة حيث إن كل واحد منكم له أهل بمكة يحمون أهله ويمنعونهم وليس لي أحد يمنع أهلها فرادة أن أجعلها ودًا وهو متوكل ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سيفتح مكة فلما قال عمر بن الله عليه وقالته منافق خاطب قال له لا يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر وقال لهم ما شئتم فقد غفرت لكم فاؤناء الصونا الى بدر وقد انشب غيرهم الى اليها لا لانه شهد بدرا ولكن لسبب اخر قام ونشب لعارض يالي لشبل عارض غير الشبل المشهور كالبدري نزل بدرا عقبه بن عمرو الذي يكنى بأبي مسعود الثقفي كما اكتني سليمان لما نزل بمحله التينيين مشي إليهم فقيل فيه التيني وهو ليس منهم يعني نشبا وهكذا خالد من حذاء ايضا كان قد نجل بالمحل الحذائين او كان يجلس عندهم فمشى إليهم دهذاء جاهل اسمه واثما مقشم لما لزم مجلس عبد الله مولاه يشن بجي يقال قبل ش بالراوي الى نسبه نسبه مما كان او وقعت من مكان يعني بلد او مكان معين كواد او كجبل او كمدينه أوقعة أو والمراد بها يعني وقعة الغزل والقِسال، كوقعة بدري وأحد والأحجاب وخِيبر والفَجح وهكذا أو قبيلة من القبائل أو صنات من الصناع، ولو في الظاهر الذي يش يُسلق إلى الفهم. لم يكن مشوا مرادف مراد من تلك النجمه مرادا بل نسبا وعرض عرض من نجوني ذلك المكان او نجوني على تلك القبيله او نحو ذلك قالوا ان زامه ابو مشعود البدري واسمه عقبه بن عمرو نعم قال المشهور بها ابي مشعود كنيته عتبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي <تصفيق> اه اي لكن كنيته ابو مشعود قالوا نظامه هو ابو مشعود البدر و اسمه عتبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فإنه لم يشهد بدرًا في قول أكثر أهل العلم مع أنهم الشُّور إليها. وهو قول ابن شهاب يعني الزهري، ومحمد ابن إشحاب يعني صاحب السيرة، والواقي صاحب كتاب المغازى، ورحب مائل من علماء الجرح والتعديل. وابراهيم الحربي صاحب كتاب المناشط وصاحب كتاب غريب الحديث وابن جزل الشمعاني يعني في كتابه الانشاب عايز نشبه الى بدر ودل انه ليس من من شهد بدر وعم البخاري رحمه الله فعده في كثير من من شهد بدر وراى في شيء حديثا وراى في شيء حديثا عروه عروه حديثا عروه بن الجدير قال اخر المغيرة بن شعبة ها ما لاقاه ابو الاخ المغيرة هو قال اخو وحديث غروة بالزبور وفي النسخ اللي عندنا فتح قوسين ولعل اشتبهت على من نقل وظن انها أن واو والشراب اخرا المغيرة بن شعبه رضي الله تعالى عنه العشرة وهو امير الكوفة قال فدخل عليه ابو مسعود عقبه بن عمرو الانصاري جد زيد بن حسن شهد بدر هذا كلام من كلام الامام البخاري فالبخاري رحمه الله يرى انه شهد بدر الحديثه وقال شعبه عن الحكم كان ابو مسعود بدري ومعنى بدري يعني شهدة وقعت بدر وقال محمد بن شعب وقال محمد بن شعب يا مشاهدي الطبقات شهد او قبلن وما بعدها ولم يشهد بدر قال وليس دون أصحابنا ذي ذلك اختلاف ولعله أراد بأصحابه يعني المؤرخين وقال ابن عبد البر لا شح شهوده بدرا انتهى يعني كلام ابن عبد البر قال وما ترى إبراهيم الحربي أنه إنما نشب لذلك لأنه كان شاكرا ببدرين وقشاهد العقبه يعني الشاميه مع الشبعين لان المراد بالعقبه هنا بيعه النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايعوا الانصار في عقبه منن وكان ذلك قبل الهجره وفي الشره الاولى بايعوا 12 رجل وفي المره الثانيه باعه اذنامي و70 رجلا وكان عقبه بن عمرو احد الذين باوعوه في تلك السنه وكان اصغر من شهدها يعني من شهد العقبه ومن باب يعني ومن الاسماء التي نشدت الى غير الظاهر شليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر قالوا البخاري في التاريخ يعرف بالتيمي في الروايات من هو مشهور بس المعتمر ابن شليمان وتذور ما يروى عن أبيه قال عن المعتمر عن أبيه. والمراد بالمعتمر ابن شلهام الهادي بن قرخان التيني وهذا سليمان مشور بالتيني نشد اليهم لانه رجل فيهم وليس هو منهم قال ابو المعتمر قال البخاري في التاريخ يعرف بالطيني قال ان جلبني تين وهو مولى بني مرة قال ابو رواش عني ان ابنه المعتمر قال له يا بتي تكتب تيمي ولا تكتب تيمي يعني تكتب سليمان التيمي وأنت لا أنت منشوبا إلى التيم قال تيمي الدار يعني أنا منشوب إليه نسبة دارين ها قال تيمي الدار إيش عندك لا سامي الداري. قال ورَوَى الْعَشْمَعِي عَنْ أَبِرِهِ الْمَعْتَمِرِ قَالَ قَالَ لِي قَالَ أَبِي إِذَا كَتَبْتَ فَلَا تَكْتُبَ الْسَّيْلِي وَلَا تَكْتُبَ الْمَرِي فَإِنَّ أَبِي كَانَ مُكَاتِبًا لبجير ابن حمران لبجير ابن حمران ابن حمران وان امي كانت مولاه لبني شلول فان كان ابا يعني فان كان ابوه اد الكتابه فالولاء لبني مره وهي مره بن عاد ابن عباد ابن الضبيعه ابن قيس تقسيم القيشي وان لم يكن ادى الكتابه فولاؤ لبني سليم لان العبد يعني الولد اذا ولد ابن العبد يشد الى موالي امه كما هو معلوم وهم من بني قيشي قيشي عيلان فكتب القيشي هكذا نقل عن شليمان التيمي أنه قال لا لك ابنه المتومر وهذا كله أكيد أن شليمان ليس تيميا قال ومن ضارب أبو عمري الأوزاعي وبيروز الحميري وابراهيم ابن يزيد الخودي وابو خالد الدالاني وعبد الملك بن سليمان العرجاني ومحمد ابن سلام العلقي بالقاف وبتح الواو وابو سعود المقبري واشعاعيل بن محمد المكي لا ولا كل منهم فيما نسب اليه يعني وليس هو منهم ومن بال احمد ابن يوسف الشلبي شيخه محسن كانت امه منهم يعني من بني شليم وحبيبه ابو عمرو ابن زيد وابو عبد الرحمن الشلبي شبت بن زيد وما نشب هو علي ابن بنته وقريب من ذلك خالد الحذاء وهو خالد بن نهران واختلف في شببي انتشار مين ذلك فقام يزيد بن هارون فيما حكاه البخاري في تاريخ مرحبا لا لن حط وقال حدا يعني ايه يعني ما شرعها انما كان يجلب الى حذاف ونشد اليه وتمامك قال محمد بن شهاب يعني شهاب الطبقات لم يكن بحذاء ولكن كان يجلب اليهم فقال ولكن كان يجلب اليهم قال وقال مهدي بن حيوان لم يعلو خال وقط وانما كان يقول اخذ على هذا النحو او اخذ على هذا النحو فوقع الحذا اه لا وانما كان يقول اخذ او اخذ على هذا النحو حذا الهمز همز القطو الهمز التواصل يعني يعني يقول لهم احذوا على هذا على هذا النحو يعني شر على هذا النحو فسمي بالحذاء جاء لامر الروايه الاولى انه نزل في الحذائين وكان يجري شريف نقم بالحذاء والنص ما عندنا اخذ انكم احذوا وقريب منه ايضا نقلم مولى ابن عباس هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال هو البخاري ليش عندك فلقب الحذاء فلقب الحذاء لان يقول اهل على مثلها على هذا النحو فلقب الحذاء وقريب منه ايضا نقشه مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال هو البخاري فقيل مولى ابن عباس يعني لجلوسه عنده قال البخاري وغيره وقيل له مولى ابن عباس لمنزله له قال ان ذلك يزيد الفقير كان ليس المراد به انه كان معدما فالفقير هنا ليس للاعدام والفقر وللحاجه وانما كان يشكو من فقار ظهره فقيل له اي الفقير فهذا نسبه الى ما لا يعني يظهر قام هو طالب شيخ من الفقير كان يشكو فقار ظهره ثم قال الشيخ زكريا رحمه الله في هذا الموضوع قاموا يشيرون الى خلاف الظاهر يقول هذا قريب الشره مما قبله. الأول يعني كان النسبة لأشياء معينة. ونشأوا أو محددون بعض الرواة لمكان كانت به وقعة أو لبلد أو قبيلة أو شمة أو شفة أو ولاء أو غيرها من ما ليش ظاهره الذي شبق إلى الفهم. من تلك النشبه لان تلك النشبه كانت اما الى الام واما الى الجده واما الى الجد واما الى الذي تبنى سيمي قالا ان النشبه تذيه لعارض فالاول كالبدر لمن نزل ايشكن بدرا وهو عقبه بنو او كعقبه ابن عمرو ابي مشعود الانصاري الخزرجي البدر الصحابي، فإنه إنما سكن بدرًا ولم يشهدها، كما قاله جمع، لا تلعنه البخاري رحمه الله في فاعيه في من شهدها. قال والثاني لما نشب إلى موطن، فأشْمَعْلَ ابن محمد المكي نشب إلى مكة لافترض التوجه إليها للحج والعمرة. وأيش عندكم؟ والمجاوره لا انه منها وليس المجاره او مجاره لكن المجاوره المشهور لا انه منها قال ابو الفارم كما ذكر هو بقوله كذلك التيمي طالب المسكان للوجني ابو المعتمر سليمان بن طرخان انكم طرحانه لا هو بالخاء سليمان بن قرخان مشى الى ثول الى بني تميم لانه نزل تينم اي في تيم لا انه منهم وهو مولى لبني مرة كما قاله البخاري في تاريخه والرابع جمع منهم خالد بن و ابن مهران البشري المعروف بحذاء لمهمله مفتوحه ثم معجمه مشدده وبالمَدّ وَشَمّ بِالحِذَاءِ بِنسبته إلى رجل يحذو النعال حو قال بنيشه عنده لا وهو أنه قال حذاء فإنه ما حذا نعلا قط وقيل شبب وصفي بذلك أنه كان يقول أحلو على هذا النحو قال الخامس رحمه يزيد الفقير فإنه لم يكن فقيرا وانما كان يشكو فقار ظهره قال له ثابت بن منهم مخصا بكشين ميم و حشين لما لازم مجلس عبد الله ابن بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما لولاه وشما او وشى به امنه مولى لابن عباس للزوم مجلسه مع انه انما كان مولى لعبد الله بن حارث ابن نوفل